وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم وحسبوا ألا تكون فتنة والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم لقد كفر الذين قالوا الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه نَتَ وَمَأْوَاهُنَا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ وَرِثَ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُنَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالوا إِنَّ الله ثَالِثُ ثَلَاثَةَ لَقَدْ كَبَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَمَا مِنْ وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وإن أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل من ليس من قرئ لهم وصول وام صادقه كما الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان لا انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أنا يؤسكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لَكُمْ ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم